وقع لها كهازيز غر سهيني وقددتك أسو الشاي الشاي هايو نددوا الشاي الشاي هاي نمو كالمها تدقوا الشاي الشاي بإلهي اسكدريب إلا أنك حبيبك هذيه ويحقوه خبك هذيه أمتلكوا فيك رأخوا كانت كل تلات أمروا هيا الله وسلامه عليه وحسين إذا أحب الله عبدًا عدون هدي إلهي أسجعلاده حما الضون هذه الهه وحببت من الدنيا الى الدنيا الى قدرها ادور الى الى لها بنسوا دنيا ادور ادور متاع هذه با حريضه للدوره معنى ادور نحمد اشواقي خير يكون نحن الىك رجلاء الى خادي له الى هو أدون كبير بركيدي يعني أهو أهو مغعيسي أسكت له رابمه أسكت له على غير الحال حالو ديذا إنا غالب يسبوه تأهان قالو إلا لها انت واه أصبرته أستحقله وآخر أسمعه حالينك أسنوه لديه آخر واحد ماما جاء واحد ماما سُبْنَا تَوَانَ سُتِيرِ إِلَا أَحَبَّ اللَّهُ وَإِلَيْهَةَ إِسْجِعَلَادُهُ ومعنى خير أصول الله عبدًا أَدُونُ أَدُومِي سَمِدْهَ حَمَاهُ إِلَيْهَ وَإِلَى لِهَا مَعَنَهَا كَرَيْهُا الدُّنْيَا من الدُّنْيَا إِلَيْهَا إِلَى لِهَا من الدُّنْيَا من متاع الدُّنْيَا أَدُونَ كَمُتاعِ كَ استقيموا وكيس بوكو الماء بيسوا ليله اتيس بيها اسو الهه هاي نبيس بوكو كم مركي لبان هاي اسبوكو بيها ولا هلاليا الله يحمي اس الهي وحماه له دور او هلاليا كما يحمي سبري وسوري واحدهم متكيني فقيمه الماء شرب الماء قدر قيمه شرب الماء معنى شرب الماء بيها دمجيزي بيها أمجيزي سيسوريوه إليه سوريوه يا طونكاي ويسجعلها دوايا هاي هدي بيها ستوايا سيقولوا بيها ستوايا واخدواها دي الهراء فالقريب يجيب وحيط دوايا دوايا دوايا ملكي الهراء قبيصه وعادله من كان بيه على السيني على الدوينه ودوا ولا على العلي اللي عالي وعلى الرواه ان تكتبوا فاسته يعني الدواء اثنره على كل حال بي واثنين حاله اخرى كانوا مشهوره بيها مركي وعبد الباقي اكطوري اللي هراخ في قناه على السيني دياته لها إلا إسمانه دياته على خبته على ديرهرأه على, على الضوء بعد ذلك وعلى قلوله رأيه وحقه بالنبيه وعلى قلوله رأيه أخاسم أخاسم ننك أبوكو تبقي أحكيسي ننك فيهو بطس الحديثي وعلى قريبه إلا الشيء اللي يخعه وصوره ويقره أسقاطه مع الانتهي معاني علوش يدي أسوبوته علوش لما تميسيه الطاقة واحد عروح كادي تميسيه الطاقة واحد لحتها كوحالي سيست يعني الثلث للنهان الثلث النفسي الثلث للشرب والماء اللي واحد هادي وحيه انتا خاضل عبهيه لأستبرت وصاوه حتى هو حد عذي قاله ده وودي بعيدنا له الصديق حاج قران يعني يعني يمكن تحضر البيمانت دمايو جرى انت الجريال بدل المداوين ثلاثه جرى خاص اي دواء صنه هذا ولا استعمار جرى خاص جرى جريال بدل بها الدواء في كل العمل فيها هذا عمل كلي يعني مال بضن كاليته اجراه بيها جاوبها لكن شميع وايه كل لود وحد دار للحياب الرجاسي علشان ما نصدح بكيده افره بكيده السوم حيو كبلاوه كلي اهان كلي اهان يعني سكرتها مفتازين يعني جريدان كاليته اللي ايه سرطانتها اهان آي مفتيسي بيها سوم انت يا وحكا ادعوني قد كبلاوه مضوب واحد لديه واحد كليان من اول ما اني في وحياه واسقوه <أصحابه> ونداها حلو بداها علشان داوه الجربي و سي يعني داوه من خايه لاكستو اس بعمار بكيلقهم قبضته على الطل يعني او ضو حاله الحاجه يعني وخارها وخارها أودي اسمنه فيها المحايل عبودي الطبخه روحوا بعد بعد غروب الشمس بقى اروح اعود بيها بس ضرسي انها اس نور ثري بيها دول هاي البلاد وعماها خفت عماسك يا محايل عودي جيبك اغتيسي ولا ما بسهاه سحي بظهرك الى عسرتي والعباء لكن قبل الاكل بعد الاكل من نوعوة بعد الاكل ابن الصينة, إبن الصينة تبقى وينة ارز كراعية وحلاك وحاسنها لا تشربنا عظيمة اكلة عاجلة مرتا تنكون عند الهام طبا ذالي تبقى بياه وعاون محايا ان البنية البلادة تغودك وحيكون هجاميسا بزمان هجامك يكون هجاميسا في البضن نخصانو هادي بيها دك دك هروا لعابو فاكم يعني وقوح حواكينا تسخوو بنيهاي وقوحة المعجة اسكينا أرجروا دودنا على الهراء وحا يعني اسكينا فكذا نخصا وغلما نخصا ماسكي لها محايل هم قولون فائل زيس اسدلاء باكي أهل دارهم بعد الصعب بعد رمزاء اسكار اه بحياه هاسمعنا مناسبوه وحال رواء بيها ننك في يوم يعني طبق أهم يعني واب الله يا ريوي هذا ميهن سي ننك يبوكو ننك أحدك ننك قبوكو سي بيها لما جسو غريوة يوقلس إليه غريوة إذا أحب الله عبد الله دوعة جعلاده دو. يعني حماه إليه من الدنيا أدوكس إليه إليه أدوك إليه أدوكس كر كما يا امي سيت برنوال عدكم متكي ثقيم وكسبك الماء معناه شرب الماء بها دم تسوري ولا ورا ولا انتوا انا كل حال انت محظى معده ضعيفه معده قرحه المعده سكينه اللي بها اللي فيه عواء بضعه عواء يعني قرحه المعده سكينه مرنوا والمدابعات لبقى حقوغي قالوا نواناك ساناك شاكين تاترات ده دي إلا يرزتو آلس أمرين أي نتبكو صيبو تيزني يعني إلهي يعني أدونك ساوانك إزدعلادوس أدون كريواء واحد كريواء إلهي كارف فيع النسي إلهي أدون حم إلهي لا إله أدون حمنا لكوري قلب غاين أراح سنين كان كان ينربو اكبرهني كان كان تاع الله اللهم انعذ من الفخر والفخر ما دينه فخر افا ما كان منجل بالفخر الافا وكان منجل انا حساس وكرسال لهنا هذا اخر وما ما ياو هذا كانت أفجرته زاهدون فيها الزاهد عنها على الهلاة زاهدون فيها وهواي كان كل أحجره أوه قل بيسنا الله أحسنين زاهدوا فيها وهواي سيد العلم الظباوين عملت انتواه أهل أصلا يعني مع ذلك ممن كأبم عيسي وهوين كبار الصالحين وظهر العلمة وعيالي وعيالي وعيالي وعيالي وعيالي وعيالي اما يعني زيادة اتخاذها اما قد تقول اكبر عارفين تنا وشو مريدين تنا وحواه يعني مشاعر مريدين تنا وطالبين يعني الدوكة وحجابين مؤمنين تنا عربة ومؤمنين ان انت اما بعدنا واضوئ نساء الهي وإلهي تعالى شانه اغني لي في الناس اوبرغره تكن الدو صارت ادورا حد دوما تبا كدورا حديث يا مشهور هذا نمدونه ان شاء الله يا خاطئ اسره انقفاضه حديث صحيحه واي قد هذا من نعمان الالغوري حديث صحيحه واي قد هذا من نعمان قال قد هذا معروف واي حتى ماليات او كهندستين يعني زرق ال... يعني اوضي الاغوري او ملكيني نوهم اجزئ او قد هذا عينتي اشي اسميانو ملكي مع ايمانتي او اشي لو هاي معروف هو أنسار يساهاي همزين منه فأبصوفه تفسير وحالف على سبيل السحيظة اممم فياه وماكيب بالجلال نجلال فأبصوفه همزين منه فأبصوفه الله خرم طعام على أغتاب محيء هيت صحابة القروريس كمتلا هاي اشي سيء وحاي يعني وحبين كل عيب مال انت ورمى ولو فلاح وأصبح لبرنانك يومك بدر خمسة أحد تاريخ الخراضي أما معلو خنتق أهاي ما مال التالي أما بدر أما أنك كتراهتي كتراهيت بالصحواء إنا إشي سي أصبح دي خلافك لكن وقت دي أو إشي أي كالصبح دي أو, أو فلاته أولا دي بدره هيد يوحد أهاي يخد مركبة عرصة للمتي عرب كاغي يا بسولة المهي وصبحني به ويجي يسكركي اختي سيقتمد صوبنا سلوات الله وسلامه عليه عاقو نخي اللي هو أوقات وعاقو نختي سري اهاجرتي هورو رماليس اندو تي اوفي علي نختي مجزاتي النبي هو هايا حديثي صحيحه معروف نواه قد قال ان عنده نبي مرقيسو كسو بخدي او هور او غاص يتموس ورال متي نبي ان جعلته علي او سي اجهت كان في عنات في عنات وهره اني كان في عناتي الله عليه وعلى اله وصحبه عززا النبي هذا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا لطيف رب يسر الله تعسر وعن يا كريم قال النبي ونبي وحسر صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا إذا الله عبدا غلف حبه غلف تبعه حبه في قلوب الملائكه حين ابغض الله عبدا غلف بغضه في قلوب الملائكه ثم يغلفه في قلوب المؤمنين ثم يغلفه في قلوب المؤمنين الله وسلامه عليه فاس فاحب الله اله لا تجعله ابدا ادنى بالجلاله عرفه ولذا حبه اجعل في في قلوب المؤمن ملائكه مراقب تغلوب طول السيره الله اله لا تجعله اصنعه وليه اصنعه ابدا عرف ايواني لا الهي بوضو نعبك سي في غلوب الملائكة ملائكة غلوبة بس بيك رداء ثم بعد ذي عدي اجعلك ينعبك غلوبة ملائكة غلوبة بعد يقدفوا الهي يعني خالص الشاغي أجعل ينعبها وأح أجعل ينعبها في قلوب بني آدمك قلوب طوضي ألو رذا أنا سأل الوريجي قلوب الآدمين ألو رذا إذا الله إلهي سجعله عما إلهي تبورين تي شيء وتوفيقي سادس إلهي قابو صوال إلهي غدف ورداء قد معناها جميد وهاي يعني دك دك محلو وردوهاي تعبير سأول عبري غدف ورداء ورداء إلقاء لعبرو وحاك حالي رد جميد لهيران وهو حاسب ده على اله وجمع ايوازه عمركم عن الله وكل وكل من كليهين فيدت جمت في دين الخير كان طب عم ما انا حطيت الجنت الزواج اللي جبتها على سميد مر لكن ادلوه على معنا إليه وعشك جماع حبه جعلكي في كواس حبه حب العبد أدون كواس جعلكي سيحاش إليه كودما في, في غلوب الملائكة ملائكة غلوب طوز إليه كودما غلوب طوز إليه كريا في غلوب الملائكة النبي قم عليه الصلاة والسلام في غلوب الملائكة أسيري مفردك أو يعني عامل مكينة يعني كان مثل ما فعد وكان فعد فردي فردي دي هي ذلك في غلوب أسيري الملائكة ملائكة أنا جمي تأسي وحلوه إذا ألوه جيدي ملينا على حب ديس من قاس دون قاسني ليه ازعادي ايه كمان يعلقا ولا الدنيا غلوبت وضع الجماعه على كل حال نوربه كل بعمهات كم يتلممتوا لي مولوا لي راسي الى هو راسيين ادي الضون اضورتو اولي اكيهنوا إيكان وحريري هايان واجعلها هايان إيكان ودورها هايان مقام بوين واي أوليد إليه سيئي جعل تخلقها مانا نعاني نعيب كودنا والوجيدة ما يعني جعل كودنا مقام أولين واي إلهي تفكس جعلها ذي عين لما لأولا على دم رائكي دان اوليه لجيلها وحاكو قابلها ايان ايكم ملعصها من كاسي محبو ايكم ملعصها ايان تعظيم ايكم ايكم تبجيل تكريم ايكم ملعصها لا يا كراميه اولي ذا الدماء والدولة يعني وقصته يعني ليه ماركيز مين ومغلا مو عادي و ويني من كست كستو مو ومؤمنها معينه ان كستو عادي اسمها الغلبه كرامها ان كستو ودعيها رفضوا إليه ليها و نسال لها يعني محبه ليها ارتيزي وتمدوها انا واحد بلاش ايه قال سوسو بهايو ماها الله برك توصل الى عموت ومراضي مرقله الشرب خلق امالتي سي وعن ارواحا من عيان عوي الى ابو حداد يحط الله عبدنا علاج علي قد كان وايه بهذا حبه في قلوب ملائكتي يرسل خير عليه صلاه وسلام عليكم محب الضن محطبي سي ظاهر كدوه وخليه العلو يستعاله جعلها جعلك اله مع ناس ليها ولو ذا حديث خير لها ولا دون فقد راس او ما اله اذا قدرت ما اله اللي ماهي انها يروه غضاض بس اله يقدر يا رب الله اما واماماً كله لهم بيه استغفاره كله لهم بيه كاس وحواء سل واضي واماماك سل واضي يحو الله وضع امام كاس واماماك إن الله وملائكته وصلون وحال النبي يد الهي نحريس ونحريسها يوم ملائكتان استغفاره كله وضع خلقهنا دعوه ودعيها يحو الله وضعه انت وعاله وضعبه يعني يجعلك النفط سيجعلك هيا معنى وامانا ينكليهم وضع ملائكة اماني ساك يسأل واستغفاسي سألهم وضع انت واذا ابغض الله سوبنا عليه الصلاة والسلام عسك واذا ابغض الله الى يدي اصمعه عبدالالدون هذا الله اللي افتدى رسو علي موضع الضمير ميل الروي حد حاسب حديثه ها حد الله اذا ابغضه الله اذا ابغضه اخا واذا ابغضه حد اضوع اسمعه وركاس اسمعه اضوع الياز مع غير كسع معني ضمير هذا لكيل لله بيضمير راجعه اسم في ظاهر كرز علي الله فإذا أبغضه وإذا أبغضه عبداً أنا أصدقى وإذا أبغض عبداً وإذا أبغض عبداً وإذا أبغض عبداً أردنا إليها تسمعه الله أعوضه له جيداً يعني ضميرك إلهي للعليل لهاي من ضمير لك إلهي لهاي وابا أبغض الله وحلو ظاهري جيد من كان شأنه يسأل وينها مثلا انا عايش انه هي هذفة عبكي ساوي هذفة الهي وارضة بغضه نحبكي سي بغض العبد بغضة العبدي بغضة و بغضة العبدي اذن كان عبكي سي في غلوب الملائكة الملائكة غلوب تغضي الوغمى لا تدلو الوغمو هايان الهؤلو جيدي هامل الاعلى امان طاد وعنع على اليابس والحنات عيتنا نعيسه عدين نعبه ثم بعد يا خذيفه عابك او قلوب ثم لقيت بعد لي يعني يا خذيفه اله واد ذا يعني هو خالص وشري اجالك ان في قلوب الادمينا بني ادم كوروطوري ام قيسي لوجنا حدانه خلاص لوجنا معناه هو يعني مقام كهوره او محببه محببه وهوا اجلك اليها تجعلاها دونطا يجعلكي سي رايت طور طول قلب يعني ادم ضمان قال لي مثل اجعلها ايام معناه وعلى وضاء قبول على الصيها نكاز ملاقل تلان او قلها يسا او قلها يسا لاني جعلاز خاص عام جعلها ايها احد ما اركيسي الا حقني سؤولها مقبلا بكلية كمالبابا يعني سؤلا وصال نكاز راها اعيالي ان الهي جعلازي الله مقيم دليل وحي أوتا يجعلك دكئك جعلاذان وحلمع الله وحي دليل أسلها إليه لسك جعلها فحي دونك إليه جعلها لسك جعلها, جعلها, جعلها, جعلها, جعلها جعلك أصوبك نجعلك بادريك عملي بختيالك سعمل الله موليك مومينك إليك عب صديق ودكئنا يجعلها قال لي والله محايا اللي يعني ذلك ف... فضل الله واعي إليه فضله واعي أتيه من شاء انكسوا السياء والله أدل الفضل العظيم إليه مدهنه وإنسانه واعي إلهي أنا جعلاده يركسنا السياء إلهي منا على خلق النار خلعايا وحيقول الدليل أتاة هذه خلق الخلعان وخلق خفأي نعام إلهي نسنعي هذه إلهي أدلو أستعلاده جهاكي سلام آنوريسا ما احكاستو وحكاستو اسعى سيهي كوركيسي كوركيسي وعلاكو آنورا نور الهدايا أيكو نوريسا وعقاست ماان بانان وعقاست يعني اقبال التموقيسا يعني عرام قولي او جلال له وليل له يعني إليه سويلاء على مجوني أوص إليه سويلاء سيموهم في وجوهم من أثر السجود إليهم بلينهم خلقهم يعني وحيكو دايايان أين المدة والتكريم جعالي كرامينا جعلها وكاسم أرحمة دول مساهي سعبت مدولها إليه جعلها لنا مدول مياه نيلين عين مدول ما رحت دع عن مدولك لصاحبنا نيلين عين مدول ما يخلغ لنا اركايا سبحان الله لله على سيدنا محمد ال وصحبه وسلم حديث في وحوار بيعلمنا بما الله كبير رب إذا احب احدكم اخاه فليعلمه انه يحبه اذا احب حد وجعله احدكم احسنين اخاه وركيس فليعلمه فليعلمها ويعلمها او ولا قاص أنه بأنه أسري يحبه إلى سجعليهاي لله تعالى سجعليهاي معناها وراء حد شيء جعال أديني أحب حديث وراء كيسي جعلادو تعال أديني أحب تعال جعال أدينكم مجروم جعال أديني أخاه وراء وهي يعني عبد ناسري فليعلمه ها اويشي صنه هواي يحبوه بانه يحبوه انه اسري يحبوه بانه اسري يحبوه ان له لله اسجع له ها اويشي محايا الي هادث اشاوه لله اسجع له هاي قلبه لها محبة ديسو يجيدها هاي يعني هديسو هادو انها نكا ازعلي هاي نسي هديسو اخضرها قولكم علي هاي ايبو اصيب فيك سهل عبدالشيو يعني كلافهم يعني ما يعني الله جعلاها هوا وكي سويلة. واموه الله نساحه وكعضلها معناه صعبه الله سوضنها وعاش قبوري ضد كائنا ومحبة العويسيو هذه لله اتهي محبة لله بعد اتهي والدنيا ضرابي يعني هام دمع الدنيا هام هو اهان. يعني عويس كيدي اهنبي قبوري العويسيو قفتاد اجل الله وجعشي عويسي محبه ليس اكو شيء زينته اما محبه الدنيا الا هي الدنيا مو حق شيء هذه تايه خاصه وحلم بقى وا جعلت الزينره معايا لي احدكم يعني معناها لي وحواهي واحد واحدكم واسبعنا هذا نقاع هو خاص حادي الناغل هو للهي الله انهي احداكم الله انهي احداكم الله انهي احداكم لها ناهرة وسوى لحظة تغلوبة مجاز وعي ومعروفة ولوقفة عندما نتركه وحاله خصيص سيء خطابك بريف هلعاء لكننا هذه لله تعالى هو جعلته ناكله تعالى هو لله, لله تعالى لأجل الدنيا وجعلان لأجل الخصيص وجعلان لأجل الله و جعلته إذن إنه أغيسس و الله صنع يناك, يناك ديهين إنه إش أغيس يعني جعلك أول الله عديسيه و الدنيا دراكة نهان تمع الدنيا سهان ووحك الله سهان على الدين وحلفه وقوه إنه للله جعلك السهان ولا ولا الدين على وضاء إذن هدينا كلا أول الله وادوني ضمعي او جعلاني حوى الضراطي او جعلاني محبط يدي اول الله أجل الدين اجل الصفات في فعه يكتهي واسعويسها يكتهي الله تعالى مم. نئناكم الشيغايان نئناكم اجراه صوبنا صلوات الله وسلامه عليه وحسينه اذا احد اذا احبه حدو الجعلاب حدو كمت كي ساحبه ساحب كي سي الجعلاب فليأتيي هاو الماد فليأتيي هاو الماد في من زبني قريس فليخبره هاو ليس هاو انه بانه اصدي يحب إن أسجع لي حتى هو حتى لله تعالى إن أسجع لي هاي لله إن أسجع لي هاي في منزله أسجده أفضل أهل فليخبره وهو رمو أنا ساعبه لهري وأسجع لي صفات في فعن ما يعني علم يساء علم برشاس كدادالا ما عرض كدادالا الدنيا يعني التيس كوحك معها الدنيا يعني وحول راعه متوزي وحياه وحل يعني مغملة إمان هاي فالجعلان هوا واجعيل تيسي المغعيس لهويسي لهوا كان المفسد كإنها هواي كان طوصا هواي كان ذا عاد إلهي أبطس هاي هواي فعلما برشه لكل ساحبه هواي فعلما برشه أبوه ساحبتي فعلما ذا عاد إلهي أبوه ساحبتي هواي بعد كلها صبح أصبح صبح علما أصبح كلها هواي أما كن صبح عن تغن الله عن تغنق جور فلاع وصوشاته سلا عزرتي ماذا بالنقي اكثر رغبه اساس مراي ان كاسيه ماء كاسيه جعلك في ما بنانه بسحب الديزه ما بنانه مسدوعه معايا والله يعلم, من إليه يعلم إليه المفسد من المصلح لا يا قران كيسه وايه علم الهه واوحيى المصلح من فجاه خير مصلح كرفو برايه وناقص وبنا شرموطه وصرار راعي را الداري لقد أدوه في <تصفيق> رجاليسي وقد أدوه في رجاليسي وحيربته في رجاليسي موقعنا لا يبقى يبغطي الإنسان ويبقى سلالها يبقى أنه